عباد الله للناس في حياتهم مطلوبات ومعشوقات ومحبوبات ومألوفات بها يأنسون وفي سبيلها يضحون وبها يسعدون وبذكرها يفرحون وما أحبت البشرية منذ أن خلق الله الخليقة وفلق الحبة وبرأ النسمة في تاريخ البشرية والإنسانية جمعاء لم يحب بشر كما يحب المؤمنون نبيهم الخاتم ومصطفاهم الكامل وهو يمثل أستاذ القيم ومعلم البشرية جمعاء وفي قول الله لطيفة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن الذين كفروا به سعدوا بقيمه واقتبسوا من نظمه وأخذوا من أخلاقه ليس باعتباره نبيا إنما باعتباره حكيما وعالما أنصفوه وتعاملوا معه بالإنصاف ونحن لا نحبه فقط لأنه أستاذ البشرية أو لأنه معلم القيم إنما سبب حبنا له شرف النبوة وسمو الرسالة وإن الناس يتعاملون مع محبوباتهم الكثيرة ومألوفاتهم المتعددة على قدر مطلوباتهم وعلى حسب هممهم يكون التصاقهم وتعلقهم بمعلوفاتهم ومحبوباتهم ومتعلقاتهم ومعشوقاتهم وإن أجل من يحب من البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل الذين حدثنا الله عنهم لأجل أن نحبهم بعد أن نتعرف على كريم خصالهم وعلى حميد فعالهم وجاء القرآن يقول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 برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ارتباط مواسم وأوقات وذكريات وأهازيج وأغنيات إنه ارتباط وثيق فحياته المباركة وسيرته العطرة هي ديننا وشرعنا وأحكامنا وأخلاقنا ورسالتنا وعقيدتنا ومنهجنا وكل حياتنا في سيرته العطرة المباركة تدوي بها المنابر وتنطلق بها الحناجر وتشهد بها المآذن تملأ الآفاق وتملأ الدنيا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله عز وجل هو مقدم عند المؤمنين حتى على نفوسهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا يعني أن أرواحهم فداه وأن أموالهم دونه وأن حياتهم له وأنهم يحبونه ولقد أتى القرآن بألفاظ محكمة وعبارات بليغة تدل على محبته إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وناذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه والتعزير هو كامل النصرة مجرد النصرة لا تكفي إن النصرة إذا زادت كانت تعزيرا والتعزير النصرة والحماية والذب وتوقروه والتوقير أجل من مطلق الاحترام ولا يكون التوقير إلا بطمأنينة نفس وسكينة وإجلال وهيبة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا جعل الله له وقد حباه الله بالخصائص القوية والصفات العالية والأخلاق الرضية وبالتالي هو إمامنا وقدوتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبحبه ينالون الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي حديث عبد الله بن هشام في البخاري في كتاب النذور والأيمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بيده ويا لحظ عمر يا لحظ عمر أخذه بي بيده ومشى معه فأحس عمر بنوع من أنواع المشاعر الفياضة والأحاسيث الصادقة فقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال والذي نفس محمد بيده لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال له عمر ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي الآن حتى من نفسي قال الآن يا عمر قال ابن حجر في فتح الباري الآن يا عمر أي الآن أدركت الإيمان وكملت مقام الإحسان ووصلت إلى درجة اليقين في الدين وهذا كان واضحا في حياة الصحابة في صور ومشاهد حبهم وتفانيهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن من إشكالاتنا المعاصرة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس ادعاء وحب سلبي لا صدى له في الحياة ولا أثر له في المعاملة والأخلاق يحبونه إما بترانيم وإما بهمهمات وإما بكلمات غير مفهومة إما برخص إما بتمايل إما بتوشيحات إما بغناء إما بطرب إما برخص بعيدا كل البعد عن سيرته الحقيقية وعن سنته الناصعة التي لا لبس ولا غموض فيها وإن من مشاهد وصور حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقدمونه على كل شيء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يحب أبا بكر وإن من وإن من حب النبي صلى الله عليه وسلم حب تلاميذه وحب طلابه وحب أتباعه وحب صحابته الذين دافعوا عنه قالت عائشة رضي الله عنها تروي القصة قالت ما عقلت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دارنا كل يوم فإذا غاب عنا مساء جاء صباح وإذا غاب عنا صباح جاءنا مساء قالت فجاءنا في وقت لم يكن يأتنا فيه فقال لأبي بكر أوذن لي بالخروج والهجرة فقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله الصحبة قالت عائشة ما شعرت وإلا وأبا بكر يبكي فعلمت أنه يبكي فرحا دلوء صحبك وهي ليس الصحبة لمجرد نزها أو رحلة صيد إنها مخاطرة أبو بكر يعلم أن الذي يرغب فيه أبو بكر لصحبته مطارد ودمه مهدر وهنالك جائزة مقدمة لمن يأتي به حيا أو ميتا وبالتالي قالت عائشة لما قال له الصحبة قال له النبي الصحبة قالت فما شعرت إلا وأبا بكر يبكي قالت فعلمت أنه بكى فرحا حب عجيب أبو بكر هو الذي أنفذ جيش أسامة والله كانت وقائع صعبة وكانت المستجدات عنيفة كفر الأعراب الذين في جزيرة العرب والروم يعدون العد لغزو المسلمين والمدينة مضطربة يا السلام قال أنس بن مالك رضي الله عنه خرجت المدينة في يوم استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى خرجت وأنا طفل صغير قال واجت الصغار الأطفال يقولون لي جاء رسول الله جاء نبي الله قال أنس وأنا أطاول برأسي فلا أرى شيئا كان منظر المدينة مهيبا ولكن منظر المدينة كان أكثر علما يوم فراق النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولم يستطع أنس أن يقول ذلك إلا أنه قال ما رأيت المدينة مهيبة إلا يوم قدومه ويوم رحيله صلى الله عليه وسلم وبالتالي في هذه الأوضاع جاء كبار الصحابة يطلبون من أبي بكر أن يوقف جيش أسامة وجيش أسامة هو الجيش الذي أعده أبو بكر أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولاية أبي بكر وخلافته من أجل أن, يكون من أجل أن يغزو الروم طلب منه الصحابة أن يرجع الجيش عن مواعيده فصعد أبو بكر المنبر وقال يا أيها الناس أتريدونني أن أمنع جيشا هيئه وجهزه رسول الله حتى استعبر فما استطاع أن يكمل الكلام وقال مقولته المشهورة لو تخطفت للذعاب في المدينة وصارت المدينة كلأاً مباحاً وقتل فيها من قتل لأنفذن جيش أسامة وأنفذ جيش أسامة واستأذن أسامة في أن يترك له عمر لأن أسامة قد تأمر بإمرة مختلفة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم كان عجيبا هذا عمر بن الخطاب يفرض من ال من من من بيت المال للمهاجرين والأنصار أموالا فيعطي أسامة بن زيد أسامة ابن زيد خمسمائة وثلاث وثلاثة آلاف درهم ويأتي ويأتي ويعطي ابنه عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم فقال عبد الله بن عمر لم تزيد أسامة علي والله ما شهد أسامة مشهدا إلا وشهدته وما خرج في غزوة إلا وخرجت. قال له عمر رضي الله عنه لأن رسول الله كان يحب أباه أكثر من أبيك وكان يحبه أكثر منك كان هذا مقياسه كان هذا مقياسه يقول أنس بن مالك والحديث عند البيهقي في في في في شعب الإيمان قال أنس ولقد شهدت الصحابة إذا طرقوا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقوه بالأظافير حتى لا يزعجه كانوا يتأدبون معه يطرقون بابه بالأظافير بالظفر بخبة الباب بالظفر حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو محذورة جاء وهو في الخامسة عشر من عمره فوضع النبي يده فوق رأس أبي محذورة وبعد عشرين سنة وبعد عشرين سنة شعر أبي محذورة يطول طولا حتى تكلم معه الناس قالوا يا أبا محذورة لا تحلق شعرك قال والله ما حلقت شعري بعد أن وضع عليه رسول الله يده قال محل خطف رسول يده ما بيحلق نهاي عشرين سنة ما حلق الشعر لحد دي أمال أبى قال المحل دي طالما الله خطف يده ما هبشتاني شتاني كانوا يحبونه حبا شديدا ويفدونه بأرواحهم وانفسهم لقد رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله حتى شلت ولقد رأيت جا أباد جانة ينحني بظهره والسهام فوق ظهره وظهره مقوص وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه في غزوة يحد مسخن في جراحاته قال عنه زيد بن ثابت كان به أكثر من سبعين ضربة والله لو الواحد مطعوم بالسكين مرة واحدة بس ودمه ماشي والله ما يتذكرزون يقول لك مسعفوني ألحبوني يا ناس أنا قاعد أموت يتوجع به سبعين ضربة قال فتح عينه قال يا زيد أخبرني عن رسول الله قلت أحسن ما يكون قال أقرئ رسول الله مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار وقل أرسل رسالة إلى قومي وقل لقومي الأنصار لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف قل واحد عين تتحرك يسأل الرسول ما عندكم عند الله أي مكان إنهم صحابة جسدوا الحب الحقيقي وليس الحب الوهمي إن بعض الناس يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل في الموالد هذه الموالد بما فيها من الصيوانات واختلاط ونساء متبرجات وشباب جاء لمشاغلة البنات والفتيات حتى صار المولد مضربا للفوضى يقول لك مولد سيد غايب الحكاية جات بقت مولد هذا مولده من هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مولده هذه طريقته لو أردت أن تعرف هذا المولد هل هو صحيح؟ أو باطل؟ اغمض عينيك وتخيل في ساحة المولد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن الربيع وأبو, وأبو محذورة وسائر الصحابة تخيلهم في الزفة المولد عنده زفة انت تخيل في زفة المولد قدام الناس بكر الصديق وبلال ماسك النوبة تخيل ويضرب في النوبة بلال تخيل وناس شايلين الكشاكش ويقولون هذا موليد المصطفى عليه الصلاة والسلام والله هذه إساءة إليه أقسم بالله أن هذا من العبس الذي ينبغي أن ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إذا تعرف المولد خلي الصحابة اتخيل الإمام مالك قاعد والمولد ده والشافعى وأبو حنيفة والعلماء ده مولد ده ده مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي شرع لكم هذا المولد أجا في كتاب الله أم جاء في سنته وسيرته أم جاء عند صحابته الكرام إلا أن يقول قائل نحن أعظم حبا لرسول الله من أبي بكر الذي كان معه في الغار جب لي واحد في الدنيا في السودان ولا مصر ولا العالم ده كله يقول لي بس أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ولا والأكثر من عمر قد رأيت كيف أنهم أحبوه قال عمري بن عاص رضي الله تعالى عنه قال ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وما كنت أطيق أن أنظر إليه ولو أنك سألتني أن أصفه لم استطعت لأني ما ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم ما عملوا له مولد لو كان المولد حبا لعملوا له مولد ولسبقونا إليه ولأنهم لم ينسوه لحظة ليتذكروه في العام مرة أو ليجعلوا له مولداً في العام مرة كيف وهو يولد عندهم في كل لحظة يولد عندهم مع كل ذكر ومع كل عبادة ومع كل سنة ومع كل يخظة ومع كل نوم ومع كل حركة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحب يحبونه ويفضلونه على كل شيء وهو أهل لذلك أهل لأن يحب لما حباه الله عز وجل من ذلك يقول عنه عبد الله بن الحارف والحديث في الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبسم وما رأيته مرة بغير بسمة ما حصل لا لأجاوه ممتبسم أصل النهائي هو يحب ودينه أكمل ومن دينه الأكمل الوقوف على السنة وعدم الزيادة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الصحابة أحبوه وقدموه على نفوسهم كما ظهر وعلى آبائهم هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما جاءها والدها في بيتها وأراد أن يجلس قالت انتظر يا أبتي وطوت الفراش وأجلزته في سرير بغير لحاف فقال أي بنيتي أرغبت بي عن الفراش أنا ذول عظيم والفراش ما باللقبي أم رغبت بالفراش عني أنا ما بستاهله قالت له أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تجلس عليه لم تكن عاقه إنما كانت محبه فلا تلوموها إنما أرادت أن توصل رسالة إلى أبيها هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أباي ابن سلول وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن أباي ابن سلول مدعات للحيرة والدهشة مما يجعلك تنبهر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله ابن أباي سلول الذي تولى كبر الإفك وروج عن عائشة العفيفة الطاهرة رضي الله عنها وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه وكانت له مواقفه المخزية لما مات أراد أن يصلي عليه وضعت الجنازة والصحابة يشكون لا يشكون في أنه ليصلي فلما تقدم ليصلي جبذه عمر من رداءه مسكه قال لا تصلي عليه يا رسول الله ده منافق فالتفت إليه النبي وقال لا لأصلين عليه ما لم أنهى إلا يجي وبعد أن صلى جاءه النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزله في القبر خشي على على عبد الله بن أبي بن سلول من العذاب فلفه بلدائه باستعبايا لبس رداءه ودخلوا به القبر هذه رحمة سعد المؤمنون برسالته وفرح المسلمون بدينه وبه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منه من, منه من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل sua في ضلال مبين هو الذي بعثت في الأميّن رسولا؛ منهم يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل sua في ضلال مبين عبدالله بن عبد الله بن أبري بن سلول لما في غزوة المريسيع لما قال عبد الله بن ابن سلول المنافق قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذن بلغ الخبر الولد فوقف خارج المدينة وقد استل سيفه وقال لأبيه هو اسمه عبد الله وابو اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن ابن سلول قال له أأنت قائد لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل أما علمت أن رسول الله أعز منك وأنك العزل والله لا تدخل المدينة حتى يؤذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمت الأنصار أنه ما من أهل دار فيها من هو أبر بأبيه مني قال يا رسول الله إن أردت أن تقتل أبي فلا تأمر به غيري داء فقررت تنتهي من أبوي تقتله بنعت منه وأبه قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه إذا عرضت قتله فاجعل قتله على يدي إني أخاف أن يقتله أحد إخواني من المسلمين فكلما رأيته ذكرت أنه قاتل أبي فأحقد عليه فأبو أبي فجاء أرسلوا إلى أرسل عبد الله بن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يأذن له فأذن له هذا هو الحب الذي نعرفه الحب الصادق الذي فيه اتباع وفيه تعظيم أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا وإياكم به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كبير يحتاج إلى إجابة وأول علامات حبه وصدق المشاعر تجاهه أول شيء تعظيم النصوص وعدم الابتداع في الدين نذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه نسبح كما كان يسبح نحتفل كما كان يحتفل نصلي كما كان يصلي صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم نتبعه اتباعا كاملا بتعظيم النصوص وتعظيم السنة ثانيا بتقديم محبته على كل محبة بدعا من النفس وبرورا بالولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين أن لا يكون في قلبك مقدم في البشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتقديرا لا شيخ لا رئيس الحزب لا رئيس التنظيم لا رئيس الطريقة لا رئيس السودان لا رئيس العالم ما يكون في أحد مقدم عندك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذها مني قاعدة لا تمشي خلف بشر كان بيقى مفكر ولا عالم ولا شيخ طريقة ولا صالح ولا ولي لا يوجد أحد تمشي خلفه مغمض العينين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جزور خليك مفتح معه. لي قال منو ورد وين لا ما بيفعل معانا. يفتح الله ناقش. أما الرسول عليه الصلاة والسلام غمد عينك ومشي. والله لا والله لا ت... والله لا يحصل لك إلا خير. تغمد وتمشي وراء تنجو. جاء رجل إلى الإمام السافعي. وقال له يا إمام ماذا تفتي في هذه المسألة الدو سؤال قال له الإمام الشافعي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال وماذا تقول أنت قال أتراني في كنيسة أقول بعد أن قال رسول الله فهو ولا كيف تقول لي ألا أقول شنو أنا نصراني أنا أنا قال لي أقول لي كان رسول الله قال تقول لي أنت شنو ثاني في رأيه ما في رأي تقديم محبته على كل محبة ثالثا كثرة الاطلاع في سيرته وكثره الوقوف على مواقفه والسيرة ليست قصصا يشرد ولا حكايات تروى السيرة أحكام ودين يتنزل مش إنه خلاص حصل كده يوم كده ومات فلان في الغزوة دي ما ماذا وراء السيرة ماذا وراء الأحداث ماذا وراء الوقائع كثرة الاطلاع في سيرته رابعا معرفة قدره ومحاسنه لا بد أن تعرف قدره وأن تعرف محاسنه خامسا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا بد من أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سالسا الشوق للقائه وحبه وتمني رؤيته ومن رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة وسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي كما قال صلى الله عليه وسلم الشوق القلبي والاندفاع الوجداني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الحب الصادق الذي به يحب السؤال الأخير هل نحتفل بمولده لا نحتفل بمولده والمسلمون تجاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام طرفين قيض المغالين والمبالغين حتى وإن كان هذا على حساب الابتداع في الدين ومخالفة نهجه وهديه وسنته وشرعته الذين يخالفونه الذين يعظمونه تعظيما لا يرضاه هو يبلغ درجة الإطراء لا تطروني كما أطرط النصارى ابن مريم والجفات الذين لا إحساس لهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوله رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر ولا يهتذ ولا يتتحرك مشاعره كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ حديث البخاري حنين جذع النخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ويقول أيها المسلمون خشبا لا تحس ولا تشعر تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا تحن إليه أفئلة المؤمنين وقلوب المسلمين إذا كانت الأحجار المدينة يا سلام حي الله المدينة حي الله المدينة بفجاجها وإحجارها وإحجارها وجبالها حي الله المدينة بترابها أُهُد جبل يحبنا ونحبه حي الله المدينة بجبالها وأحجارها وأشجارها وتربتها ومسجدها حي الله المدينة حرم سمع أبو هريرة رضي الله عنه أن نمسا لم قال إني حرمت المدينة وما بين لابتيها قال والله لن وجدت الضباء في المدينة ساكنة لما زعرتها عن مكانها لأنه كان يرى أن للمدينة حرمة وإن من حبه حب من يحب حب آل بيته وحب أصحابه وحب مدينته هذا من لوازم محبته الحسن البصري يقول جذع نخلة خسب تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا تحن إليه القلوب جاء في ترجمة الإمام مالك أنه كان يدرس الفقه على كل حال أما إذا درس الحديث لأن فيه قال رسول الله يغتسل ويتطيب ويلبس الحلة عباية ويغجل سعره ويجلس وكان إذا سئل سؤال أفتى يجوز ولا يجوز لو لقى واحد في الشارع واحد لاقى من مالك في الشارع قال لي يا أخي عندي فتوى قال لي ما يجوز خلاص عادي قال لي ولماذا لا يجوز في حديث ولم يكن الإمام مالك متوضئا فجلس على الأرض وتيمم سريعا وقال له لأن رسول الله قال وأورد له الحديث أبى أن يقول الحديث إلا بعد أن يتيمم في الشارع لا ما جاهز للتحديث تيمم وحدث هذا من التوقير والإجلال طرف غالي وطرف جافي أما الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا وإيمانا صادقا لا يغلون في محبته كما يفعل أهل البدع ولا يجفون في في معاملته وسنته وسيرته وذكره كما يفعل الجفاة لا نحتفل بأربعة أسباب السبب الأول العبادات التوقفية فلا يجوز ولا يحل أن نعبد الله إلا بشيء سرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عبادة لم تشرع منه صلى الله عليه وسلم باطلة مردودة ثانيا لأن كبار أصحابه وأجلاء أتباعه وأكثر محبيه على مدار ثلاث قرون مفضلة لحد سنة أربعمية وطمنتاشرة لم يحتفل منهم أحد بمولد ولو بسبيل الخطأ لا عملوا إجازة لا عملوا حلاوة لا عملوا ميدان لا عملوا تجمعات وجمهرة حتى التجمعات والجمهرة لا يراعى فيها آدابه وأخلاقه والله مرة دعوني في المولد أسألنا نتكلم والله ندمت إنه مشيت والله العظيم ما هنا. ما نسوان ما سكتني هنا كده ما سكتني كده نسوان وحدة كوري تقول الحرام عليكم خلي عندكم أدب في نص في نص المولد خاصة في الأبواب وعند الزحام ويوم القفلة كما يسمونها وهو من باب زيادة الأعياد أعيادنا ثلاثة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يشرع معه عيدا رابعة أو خامسة والعيات في الأمة ليس الثلاثة إنما ثلاثمائة الأم والطفل والشجر الشجر عنده عيد يقول لك عيد الشجر عيد المرور العربي عيد المرور العالمي عيد شنو إذا ما أعرف يا خزاة وعياد نحن ما أنزل الله بها من سلطان العيد شعائر العيد عبادة والدليل أي عيد عند لوثك معين في الضحية بيضبحه في الفطر بيمشوا الميادين بيصلوا الإمام بيصليها طريقة معينة حتى الجمعة لأنها عيد فيها صلاة وفيها وفيها تجمع في ألبس نظيف فيها خطبة كما في خطبة الأضحى والفطر أي عيد ثاني مفروض يكون بخطبته وبصلاته أي عيد ما عنده صلاة وخطبة ما عيد الأعياد ثلاثة فقط الأضحى والفطر والجمعة من كل أسبوع قاله صلى الله عليه وسلم وهو في السنن الحديث في السنن وبالتالي لأن أكابر الصحابة لم يفعلوه ثالثا لأن الذين فعلوه لم يكونوا من العلماء ولا من الصالحين حتى فعلوا بعد أربعمائة سنة لو عموناس الابتدعوا أول مرة ناس فيهم فايدة كنا نقول المولد فيهم فايدة عملوه الفاطميين الفاطميين اللي كفروا الأنبياء في المنابر وطعنوا في الرسل واتهموا نوح وكفروه ولعنوه وموسى وعيسى ادعوا الربوبية والألوهية في مصر هؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد باتفاق الجميع المؤيدين المولد وضد المولد كلهم متفقين، ده تاريخ ما فوق خلاف متفقين أن أول من عمل مولد ليس أو بكر ولا عمر ما كانوا فاضين لأن المولد الحقيقي عندهم إنه يمنشر دينه يجاهد في سبيله في سبيل دينه ينصر سنته يعلم الناس وهكذا مثلا بيقول له مولد بكرة ما مولد حياة كلها بيذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغب منهم لحظة ولم يختفي من حياتهم نفس وبالتالي لما تقول باكر المولد يقولك مولد منه باكر القفلة ثالثا لأن الذين اتخذوا المولد أول من ابتدعه الفاطميون وده بي الجميع حتى الناس يعمل مولد لو قلت لأول زرعة من المولد منه قال الليلة دي المولد ونحتفل وجيبه أعمل منه حيقول لك الفاطميين ده دي منه الخلفاء الرشيل الأربعة الصحابة المباشرين بالجنة رابعا لا نحتفل لأني ذكرت لك أن الصورة القائمة فقط تخيل أن الصحابة في زفة المولد الكامدة كان ركب في عقلك قول المولد جايز، وكام ما في عقلك قول المولد ما جايز. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز بس انت تخيل الصحابة في الزفة دي والطارات شغالة والصحابة واقفين، واللي والشايب الأشاية الشايل شاي اللبن والليمات مدولة والصحابة قاعدين تخيل حاجات زي دي تخيل ما هيكون أصطر ما بيليق يا أخي الصحابة العظماء خلهم الأئمة الأربعة جامعة بعد انت بتصور كامل بيكون عندهم لأن هذا لا يليق بالعلم أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحينا على سنة نبيك وأمتنا على سنة نبيك واجمعنا به عندك في رحمتك عند في رحمتك يا رب العالمين اللهم تغمدنا برحمتك الواسعة وجعلنا من رفقاء ومن رفقائ وأحبائ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا تحرمنا شفاعته في الآخرة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا